ونين ايدي يا امي احلا واراها بدمها تغرقني وانا هاري فزع من ات هم الماسا يلاحقني احلام صبا يا تتنام يقتلها خوف يقلق ليلي نادي وامس تو سلواني رب واحفظنا ربي من سوء واصرف شرهم عنا علمنا نخضع بالباس بالذنب د لَن قَد كُنَّا غُفْرَانَكَ كَفَرْت وَارْحَمْنَا مَنْ مِنَّا يُعْصَمُ مَنْ مِنَّا لَنَا من مِنَّا يُعْصَمُ مَنْ, في من مِنَّا من لَنَا من